شبكة مزامير آل تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس ضرب مثال فاستمعوا الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستاقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله قذِرِح إِ اللهَّ لَقَو النزيد الله يَصْطَفِي منِن المائكَتِ رس لَ مَِ النَّاس إِ اللهَّ سَم يعلم مَا بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هو سمىكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيبا عليكم وتكونوا شهداء للناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزمن واعتصموا بالله واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النبي